رأيته مطرقا يبكي فأبكاني وهاج من قلبي المكلوم أشجاني في نظرة الغصن إلا أن عاصفة هبت سموما فأمسى غير فيناني ضخري ابن العسل